يا فاتح العاصف يا يا يا ام يا فاتح العاصف يا يا يا ام رجالك يا فلسطين شرف العهد والبيعة ما ننساك يا فلسطين اطفالك وابنائك ورجالك يا فلسطين شرف العهد والبيعة ما ننساك يا فلسطين وما ننسى البيارات والحواكير والحارة ونور الشموع وو كير والحرار ونور الشمس الطالع يبشرنا بالانتصارات يا فاتح العاصفة. يا فاتح العاصفة يا يا يا أم الشعب وإحنا والله بنائك وأبطالك في الحر وحنا والله بنائك وأبطالك في الحر عيلة بنو الكرم عشناها عيلة بنو الكرم عشناها قول انت ثورة شعب الحجر fajerna ha, la zaitonik, la ymonik, la jbalik, yah Falastin, illa jeein, rjein, rjein, yah Falastin, la zaitonik, la ymonik, لا ميهم وكلنا شهداء بنور هو يا يا يا أم الشعب يا فاتح العاصفة يا يا يا أم الشعب وحنا والله بنائب وبطالب في الحرب وحنا والله بنائب وبطالب في الحرب لك تائب شهدا الاقصا جينا اليوم نهنيها لك تائب شهدا الاقصا جينا اليوم جاد بتصنعها وجدس ام بتحميها وابو عمار هذا لك ما تنسيه يا فلسطين ضحى بروحه يا فاتح العاصفة يا يا يا أم الشعب يا فاتح العاصفة يا يا يا أم الشعب وحنا والله بنائك وطالب في الحرب وحنا والله بنائك وطالب في الحرب يا فاتح العاصفة يا يا يا أم الشعب يا فاتح العاصفة